بسم الله الرحمن الرحيم العقيد الصفاريني قال الله القديم الباقي مسبب الاسباب والارزاق <متصفيق> حي عليم قادر موجود قامت به الاشياء والوجود دلت على وجود الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار مع دين التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتحيد فاسمع نظمه لأنه العلم الذي لينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحاله كجائز في حقه تعالى وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا في سبر ما بالنظم لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضما من هنا نظمت لي عقيده رجوزه واجزه مفيده نظمتها في سلكها مقدمه وست ابواب كذاك خاتمه سميتها بالدره المضيئه في عقد اهل الفرقه المرضيه على اعتقاد ذي السداد الحنبلي امام اهل الحق ذي القدر العالي حبر الملا فرد العلل الرباني رب الحجامه حدد الشيباني فانه امام اهل الاثر فمن حى من حاه فهو الاثري ساق ضريحا حله صبر الرضا والعفو والغفران وما ندم اضى وحله وسائر الائمه منازل الرضوان اعلى الجنه اعلم هديت انه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بان ذي الامه سوف تفترق ب70 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا اليس هذا النص جزما يعتبر في فرقه الا على اهل الاثر فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفترم به جولي فعقدنا الاثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تنزيل حال المؤولين في الصفات فكل من اول في الصفات كذته من غير ما اثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى الم تر اختلاف اصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الاثر فانهم قد اقتتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى باب معرفه الله تعالى اول واجب على العبيد معرفه الاله بالتسديد بانه واحد لا نظير له ولا شبهه ولا وزير صفاته كذاته قديمه اسماءه ثابته عظيمه لكنها في الحق تنقضيه لا بنا بذله وفيه له الحياه والكلام والبصر سمع اراده وعلم واقدر بقدره تعلق تتلقت بممكن كذا اراده فعي واستبني والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا وسمعه سبحانه كالبصري بكل مسموع وكل مبصري فصل في مبحث القران وأنما جاء مع جبريلي من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعي الورى بالنص يا عليم وليس في طلق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله فصل في ذكر الصفات وليس ربنا بجوهر ولا وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان يحد فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفي لي من رحمه ونحمها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفه النزول وخلقه فاحذروا من النزول فسائر الصفات والافعال قديمه لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تنفيله رغم لاهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت في الذكر من غير تأول وغير نكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشر لمن ولا هو وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حتم لانه لا يكتفى بالظن لذ الحجى في قول اهل الفن وقيل يكفي الجزم اجما بما يطلب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند اهل الاثر بسم الله الرحمن الرحيم العقيد السفاريني باب في الافعال المخلوقه وسائر الاشياء غير الذات وغير ما الاسماء والصفات مخلوقه لربنا من العدم وضل من اثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختياره من غير حاجه ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سدا كما اتى في النص فتبع الهدى افعالنا مخلوقه لله لكننا كسب لنا يا الهي وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمار وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يساله فان يث فانه من فضله وان يعذب فبمحض عدله فلم يجب عليه فعل الاصلاح ولا الصلح وهي حمل لم يفلح فكل من جاء هداه يهتدي وان يرد ضلال عبد يعتدي فصل في الكلام على الرزق والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع عن الضلال والخطل باب وجوب عبادة الله تعالى وواجب على العباد طراه يعبده طاعه وبرا ويفعل الذي بي امر حتما ويترك الذي عنه زجر فصل في القضاء والقدر وكل ما قدر انقضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لانه من فعلي تعالى وذاك من فعل الذي تقالا فصل في الذنوب ومتعلقاتها ويفسق المذنب بالكبيرة كذا اذا اصر وبالصغيرة لا يخرج المرء من الايمان بموبقات الذنب والعصيان هو واجب عليه اي توبه من كل ما جرى عليه حبا ويقبل المولى بمحض فضله من غير عبد كافر منفصل من لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصفه هو من يموت ولم يتب من الخطا فامر ومفروض لذا العطا فيا شاء يعفو إن شا انتقم وان شاء تنتقم وان شاء اعطى اجزل النعم فصل في اهل العناد والزندقه والالحاد وقيل في الدروز والزنادقه وسائر الطوائف المنافقه وكل داع للابتداع يقتل كما تكرر نكته لا يقبل لانه لم يفد من ايمانه الى الذي دعا من لسانه كملحد وساحر وساحره وهم على نياتهم في الاخره قلت وان دلت الدلائل الهدى كما جرى للايلابون يهتدا فانه ادعى من اسرارهم ما كان فيه لاتكم من استارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار من باطننا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبال نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني بسم الله الرحمن الرحيم العقيدة السفارينية فصل في الكلام على الإيمان إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لا اهل الاشر ولا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فانه يشمل الصلاه ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحور ركوع محدث وكل قران قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام اثنين حافظان للانام فيكتبان كل افعال الورى كما اتى في النص من غير امتراء باب في ذكر البرزخ والقبور واشراق الساعه والبعث والنشور وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد وما اتى في النص من اشراطه فكله حق بلا شطاطه من الامام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح وانه يبطل للدجال ببابل الدن خل عن جدالي وامر يأجوج ومأجوج اثبتي وانه حق كادم الكعبه وان منها ايه الدخان وانه يذهب بالقران طلوع الشمس افق من دبره كذات اجياد على المشهور واخر الايات حشر النار كما اتى في محكم الاخبار فكلها صحت بها الاخبار وسطرت اثارها الاخيار بسم الله الرحمن الرحيم العقيد السفاريني اصل في امر المعاد اجزم بامر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور كذا وقوف الخلق للحساب وصحف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن نال به الشفاء عنه يذاد المفترى كما ورد ومن نحى سبل السلامه لم يراد فكن مطيعا وقف اهل الطاعاه في الحوض والكوثر والشفاعه فانها ثابتة للمصطفى كغيره من كل ارباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذ الأنوار فصل في الجنة والنار وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الوراء فالنار دار من تعد وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلذي وا ان دخلها يا بوار المعتدي وجنه النعيم للابرار مصونه عن سائر الكفار واجزم ان النار كالجنه في وجودها وانها لم تتلف فنسال الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر فانه ينظر بالابصار كما اتى في النص والاخبار لانه سبحانه لم يحجب الا عن الكافر والمكذب ومن عظيم منة السلامه ولطفه بسائر الانام ان يرشد الخلقه الى الوصول مبينا للحق بالرسول واشرق من عكرم بالنبوة حرية ذكرة كقوة ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوى لكنها فضل من المولى الاجل لمن يشاء من خلقه الى الاجل لكنها فضل من المولى الاجل لمن يشاء من خلقه الى الاجل وَلَمْ تَذَلْ فِيمَا مَضَى الْأَنْبَاءُ مِنْ فَضْلِهِ تَأْتِي لِمَنْ يَشَاءُ حَتَّى أَتَى بِالْخَاتَمِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ وَأَعْلَنَ عَلَى كُلِّ الْأُمَمِ فصل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بذلك المقام وبحثه لسائر العرب معجز القران كالمعراج حقا بلا امين ولا عوجاد فكم حبه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله ومعجزات خاتم الانباء كثيره تجل عن احصائي منها كلام الله معجز الورى كذ انشقاق البدر من غير افتراء وافضل العالمين من غير افتراء النبي يرى المبعوث في ام القرى وبعده الافضل اهل العزم فالرسل ثم الانبياء بالجزم فصل في ذكر الصحابه رضي الله عنهم اليس في الامه بالتحقيقي في الفضل والمعروف كالصديق وبعده الفاروق من غير افتراء وبعده عثمان فترك المراء وبعد فالفضل حقيقا فاسمع نظام هذا للبطين الانزع مجند للابطال ما ظل العزم مفرج الاوجال وافي الحزم وفي الندى مبدل هدى مرد العدا مجلي الصدى ويلا من فيه اعتدا فحبوك حبي محت من وجب ومن تعدى او قلى فقد كذب وبعد فالافضل باقي العشرة فا اهل بدر ثم اهل الشجره وعائشه في العلم مع خديجه في سبق فافهم نكته النتيجه وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والاصابه فانهم قد شهدوا المختار وعاينوا الاسرار والانوار وجاهدوا في الله حتى بان عديل الهدى وقد سما الاديانا وقد اتى بمحكم التنزيل من فضله ما يشفي للغليل وفي الاحاديث وفي الاثار وفي كلام القوم والاشعار ما قدر رب من ان يحيط نظمي ان بعضه فقع نع وخذ من علمي واحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري فانه عانجت هاد ان قد صدر فاسلم اذل الله من لهم هجر وبعدهم فالتابعون احرى بالفضل ثم تابعو طرا بسم الله الرحمن الرحيم العقيد السفاريني واصل في ذكر كرامات الاولياء واثباتها وكل خارق اتى عن صالح من تابع للشرعنا وناصح فانها من الكرامات التي بها نقول فخرل ادله ومن فاهم من ذوي الضلال فقد اتى في ذاك بالمحال لانها شهيره ولم تزل في كل عصر يا شقاء اهل الزلل فصل في المفاضله بين البشر والملائكه وعندنا تفضل اعيان البشر على ملائكه ربنا كما اشتهر قال ومن قال سواها ذا افترا وقد تعدى في المقال واجترى باب في ذكر الامامه ومتعلقاتها ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي يذب عنها كل ذي جحودي ويعتني بالغزو والحدود وفعل معرف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري وأخذ مال الفي والخراج ونحوه والصرف في منهاجي ونصبه بالنص والإجماع وقهره فهل عن القداع وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية وأن يكون من قريش عالماء مكلفا ذا خبرة وحاكما وكن مضيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلم بأن الأمر والنهي معا فارض كفاية على من قد وعا وإن يكن ذا واحد تعينا عليه لاك شرطه أن يأمنا فاصبر وزل باليد واللسانه لمنكر واحذر من النقصانه ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب لو بدا بنفسه فزادها ان غيها لكان قر افادها ورحمه الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان تهدى مع التبجيل والانعام مني لمثع عصمه الاسلام ائمه الدين هداه الامه اهل التقى من سائر الائمه لا سيما احمد والنعمان ومالك محمد والصنوار ومن حالس سبلهم من الورى مدارت الافلاك او نجم اضى هديه مني لارباب السلف مجانبا للخوض من اهل الخلف والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلم لي مقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا اعتني بغير قول السلف موافقا ائمتي واسلفي ولست في القول بذم مقلدا الى النبي المصطفى مبدي الهدى صل عليه الله ما قطر نزل وما تعان ذكر من الازل ومن جلا بهذيه الدجور ورابط الالقات والدهور وآله وصحبه اهل الوفاء معادر التقوى وينبوع الصفا وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارعي خذها هديت وقت في نظام تفز بما املت والسلامي